111. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك, أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم 112. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون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 124. فتبينوا أن قَوْمًا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 125. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والكسوق والعصيان أولئك هم الراشدون 110 من الله ونعمة والله عليم حكيم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 111. إن الله يحب المقسطين 112. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخط قوم من قوم عسى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 111. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان 112. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن